لا يقولون مكرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين مِن من نسائهم ثم يعودون تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فَمَلَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَيِّتَ مَسَّ فَمَلَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَالِكَ لِتُأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله له كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب ما يبعثهم الله جميعاً فيُنبئهم بما عمّلوا إحصاؤه الله ونسووه والله على كل شيء شهيد.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 وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ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 أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنداً تَنفَصَدوا عَن سَبِيلِ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ أَمَ أَمْ وَالُوهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ الله شَيْء أُولَئِكَ أَصْحَابٌ وعثوهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون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 الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذل كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي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 هُوَ رَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَلَوْ كانوا آباءهم أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ